ولا كل هو ذا ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوان معا كاتب الكائن على الراس الذي ينزل على اللحية هو ذا ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوان معا كاتب الكائن على الراس الذي ينزل على اللحية لحيه هارون لل وكانت حرمون المنحدر على جبل سيو اللحية هارون النازلة على جيب قميسه وكانت حرمون المنحدر على جبل سيو لأن هناك أمر الرب بالبركات والحياة إلى الآبات اللحية الیلوییلی لیل الابد هللویی لیانه اینه که امر الرب بالبرکات والحایت الیلال آبد هللوییلی الیلال آبد هللویی حفظ حفظه کونم لا لأ ملال ادام انتو حفظه کونم جداد نقوله موانع تانی تانی تانی لا الشاشة مفتوحة مشاب للشاشة طيب طيب ماشي قولوا انتوا لوحدين يلا واحد اثنين ثلاثة موازة ما احسن وما احلى ان يسكون الاخوة ما الكائن على الرأس الذي ينزق على اللحية موازة ما احسن وما احلى ان يسكون الاخوة كاثي بنكاح على الرأس الذي ينزل على اللحية لحية قارون النازلة على جيب قاميسى وكان ذا حرمون المُحاذر على جاب سري اللحية قارون النازلة على جيب قاميسى وكان ذا حرمون المُحاذر أن هناك أمر بالبركات والحياة إلى الابد. إلى الابد. لأن هناك أرى رب المجد جوال إلى الأبد هللويا إلى هناك أمار الرب بالبركة جوال إلى الأبد هللويا سهل خالص في اسهل من كده؟ اه بيقول طب قول كده هادي <تصفيق> <تصفيق> كم يوم. طب يوم ويقول انا اقول معاك يلا اقول معاك وإنت قاعد قول وانا اقول معاك طيب ثاني ثاني طب سهل الدنيا خالص مساله الدنيا خالص ناس من بلد نصين ادي اول نص وادي ثاني نص بس نص مالك كل واحد يقوله انا هقول معاك انتوا اللي لا بص ادي اول نص وادي ثاني نص ثاني نص لو انا قلت هتديني ايه اسمعني للاخر اسمعني للاخر اسمعني <تصفيق> للاخر هنا يقول مرة وانت تقولوا مرة. قولوا او قولوا ماشي هنرد عليهم يلا هو زمى احسن ومعنى ان يسكن الاخوة الكائن على عليهم ها ها رب هو زمى احسن ومعنى ان يسكن الاخوة معنى الكائن على الرأس الذي ينزل كندا هرمون المنحدر على جبل سيون ليقارون الناس على جبل قاسيم ولندح هرمون المنحدر على جبل سيون لان هناك لأن هناك أمر الرب بالبركات والحياه إلى الابد اليلويا الى الابد اليلويا روعه احنا احنا مفيش احسن من جداروه دلوقتي